إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّدْنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَى هَذَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُنْقُوا الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأ فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نولي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى ما نُ وَأَنَا العزيز العَزِيزُ الحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَنَّ جَدَّاً ولا, وَلَّا مُدَبِّرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إني لَا يَقَافُ لَذِي الْمُرْسَلُونَ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء إن فِي بني غفور رحمٌ وادخلي يدك في جيبك تخرج بضاعة غير سوء إن في تسع آيات في تسعة آيات إلى تلعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واتيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 وأُوْسِنَا لَكُلِّ شَيْءٍ إِنَّهَا ذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى غَائِذَةٌ أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَمْلٍ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا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 ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعلمنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فَمَا كَانَ تَغْنِي رَبِيعٌ إِنْ تَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُ مَأْثُتَهَا كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عرف عَظِيمٌ وجدتها وقومها يستدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدّهم عن السبيل فصدّهم عن السبيل فهم لا يهتدون لا يستدون الله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلمون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال فننظر أصدقت أن كِتَابِهَا من الكاذبين اذهب كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 بهديتكم تفرحون، يرجع إليهم فلا نأتين لهم لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلتهم وهم صاغرون. قال يا أئيله الملأ أيكم يأتيني بعرفها قبل أن يأتوني مسلمين.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 قَالَتْ لَكِنِ ارْفَعُوا لَهَا عَرْشَهَا لِنَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا أُقِيلَ هَكَذَا عَرْشُهَا قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِيَ الْعِلْمَ مِن قَبْلُ هَٰذَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّمَ مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ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 قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكانت في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله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 آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهلا إلا امرأة قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلم على عباده الذي نصفه اللّه غير أنما يشركون أن من خلق السّماوات والأرض وأنزل لكم من السّماء ما أنث أنبت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 وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أئلاهم ما عمار بل أكتهم لا يعلمون أَمَّن يجيب المضر وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعل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 اِلَٰهُن مَعَ ٱللَّهِ تَعَالَىٰ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهُن مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَٰنَهَا لَكُمْ إِن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارت علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل منها عمون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 الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى ما إن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون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 يؤمنوا بآياتنا فهم يزعمون حتى ذا إذا جاءوا قال أكذبتون بآياتي ولم تحيطوا بها علمًا قال أكذبتون وَلَمْ ولم بِهَا بها علمًا أما ذاكنتم تعملون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 هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما ذا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولو كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا ضَلَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْأُمَمِ بِبَلَاغٍ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ